فلا يقولون آل رجل وآل رأة ولا يضيفونه إلى مضمر فلا يقال آله وآله بل لا يضاف إلا إلى معظم كما أن التاء لما كانت في القسم بدلا عن الواو وفرعاً عليها ولو فرعا عن في القسم خص تأذي أشرف الأسماء وأعظمها وهو اسم الله تعالى وهذا القول ضعيف من وجوه أحدها أنه لا دليل عليه.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 وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى هذا إذا لم يذكر معه من اضيف إليه الآل فأما إذا ذكر معه فقد يقال ذكر مفردا وداخلا في الآل وقد يقال ذكره مفردا أغن عن ذكره مضافا والأهل بخلاف ذلك فإذا قلت جاء أهل زيد لم يدخل فيهم وقيل بل أصله أو وذكره صاحب الصحاح في باب الهمزة والواوي واللام وقال وآل الرجل أهله وعياله وآله أيضا أتباعه وهو عند هؤلاء مشتق من آل يأول إذا رجع فآل الرجل هم الذين يرجعون إليه ويضافون إليه ويأولهم أي يسوسهم فيكون آلهم إليه ومنه الإيالة أي السياسة فآل الرجل هم الذين يسوسهم ويأولهم ونفسه أحق بذلك من غيره فهو أحق بالدخول في آله ولكن لا يقال إنه مختص بآله بل هو داخل فيهم وهذه المادة موضوعة لأصل الشيء وحقيقته ولهذا سمي حقيقة الشيء تأويله لأنها حقيقته التي يرجع إليها ومنه قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فتأويل ما أخبرت به الرسل ومجيء حقيقته ورؤيته عيانا ومنه تأويل الرؤية وهو حقيقتها الخارجية التي ضربت للرأي في عالم المثال ومنه التأويل بمعنى العاقبة كما قيل في قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل قيل أحسن عاقبة فإن عواقب الأمور هي حقائقها التي تؤول إليها ومنه التأويل بمعنى التفسير لأن تفسير الكلام هو بيان معناه وحقيقته التي يراد منه قالوا ومنه الأول لأنه أصل العدد ومبناه الذي يتفرع منه ومنه الآل بمعنى الشخص نفسه قال أصحاب هذا القول والتزمت العرب إضافته فلا يستعمل مفردا إلا في نادر الكلام كقول الشاعر نحن آل الله في بلدتنا لم نزل آلا على عهد إرم والتزموا أيضا إضافته إلى الظاهر فلا يضاف إلى مضمر إلا قليلا وعد بعض النحاف إضافته إلى مضمر لحنى قال أبو عبد الله ابن مالك والصحيح أنه ليس بلحن بل هو من كلام العربي لكنه قليل ومنه قول الشاعري أنا الفارس الحامي حقيقة والدي وآلي فما يحمي حقيقة آلك وقال عبد المطلب في الفيل وأصحابه وانصر على آل الصلي وعابديه اليوم آلك فأضافه إلى الياء والكاف وزعم بعض النحات أنه لا يضاف إلا إلى علم من يعقل وهذا الذي قاله هو الأكثر وقد جاءت إضافته إلى غير من يعقل قال الشاعر نجاوت ولم يمن علي طلاقة في رابي ذي التقريب من آل أعوجا وأعوج على مفارس قالوا ومن أحكامه أيضا أنه لا يضاف إلا إلى متبوع معظم فلا يقال آل الحائف وآل الحجام ولا آل رجل فصل وأما معنهم فقال الطائفة يقال آل الرجل له نفسه وآل الرجل لمن يتبعه، وآله لأهله وأقاربه فمن الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أبو أوفى بصدقته اللهم صل على آل أبي أوفى وقوله تعالى سلام على إلي يهسين وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم فآل إبراهيم هو إبراهيم لأن الصلاة المطلوبة للنبي صلى الله عليه وسلم هي الصلاة على إبراهيم نفسه عليه الصلاة والسلام وآله تبع له فيها ونازعهم بذلك آخرون وقالوا لا يكون الآل إلا الأسباع والأقارب وما ذكرتموه من الأدلة فالمراد بها الأقارب وقوله كما صليت على آل إبراهيم آل إبراهيم هنا هم الأنبياء والمطلوب من الله سبحانه أن يصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم كما صلى على جميع الأنبياء من درية إبراهيم لا إبراهيم وحده كما هو مصرح فيه به في بعض الألفاظ من قوله على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وأما قوله تعالى سلام على إلياسين فهذه فيها قراءتان اهداهما إلياسين بوزن إسماعيل وفيه وجهان أحدهما أنه اسم للنبي إلياس وإلياسين كميكال وميكائيل والوجه الثاني أنه جمع وفيه وجهان أحدهما أنه جمع إلياس وأصله إلياسين بياءين وأصله إلياسين بياءين كعبرانيين ثم خففت إحدى الياين فقيل إلياسين والمراد أتباعه كما حكى سيبويها الأشعرون ومثله الأعجمون والثاني أنه جمع إلياس المحذوف الياء والقراءة الثانية سلام على آل ياسين وفيه أوجه أحدها أن ياسين اسم لأبيه فأضيف إليه الآل كما يقال آل إبراهيم والثاني أن آل ياسين هو إلياس نفسه فيكون آل مضافة إلى ياسين والمراد بالآل ياسين نفسه كما ذكر الأولون والثالث أنه على حذ ياء النسب فيقال ياسين وأصله ياسين كما تقدم وآلهم أتباعهم على دينهم والرابع أن ياسين هو القرآن وآلهم هم أهل القرآن والخامس أنه النبي صلى الله عليه وسلم وآله الأقربون وآله أقاربه وأتباعه كما سيأتي وهذه الأقوال كلها ضعيفة والذي حمل قائلها عليها استشكالهم إضافة آل إلى ياسين واسمه إليات وإلياسين ورأوها في المصحف مفصولة وقد قرأها بعض القراء آل ياسين فقال طائفة منهم له أسماء ياسين وإلياس وإلياس وقال الطائفة ياسين اسم لغيره ثم اختلفوا فقال الكلبي ياسين محمد صلى الله عليه وسلم وقال الطائفة هو القرآن وهذا كله تعسف ظاهر لا حاجة إليه والصواب والله أعلم في ذلك أن أصل الكلمة آل إلياثين كآل إبراهيم فحذفت الألف والله من أوله لاجتماع الأمثال وللالة الاسم على موضع المحذوث وهذا كثير في كلامهم إذا اجتمعت الأمثال كريه النطق بها كلها فحذفوا منها ما لا الباس في حذفه فإن كانوا لا يحذفونه في موضع لا تجتمع فيه الأمثال ولهذا يحذفون النون من إني وأني وكأني ولكني ولا يحذفونها من ليتني ولما كانت اللام في لعل شبيهة بالنون حذف النون معاه ولسي ما عادت العرض في هذا الاسم العجمي وتغييرها له فيقولون مرة إلياسين ومرة إلياس ومرة ياسين وربما قالوا ياس ويكون على إحدى القراءتين قد وقع السلام عليه وعلى القراءة الأخرى على آله وعلى هذا ففصل لزاع بين أصحاب القولين في الآل أن الآل إن أفرد دخل فيه المضاف إليه لقوله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العدد ولا ريب في دخوله في آله هنا وقوله ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين طائره، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى ولا ريب في دخول أبي أوفى نفسه في ذلك وقوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم هذه أكثر روايات البخاري وإبراهيم هنا داخل في آله ولعل هذا مراد من قال آل الرجل نفسه وأما إن ذكر الرجل ثم ذكر آله لم يدخل فيهم ففرق بين اللفظ المجرد والمقرون فإذا قلت أعطي هذا لزيد وآل زيد لم يكن زيد هنا داخلا في آله فإذا قلت أعطي لآل زيد تناول زيدا وآله وهذا له نظائر كثيرة قد ذكرناها في غير هذا الموضع وهي أن اللفظ تختلف دلالته بالتجريد والاقتران كالفقير والمسكين هما صنفان إذا قرن بينهما وصنف واحد إذا أفرد كل منهما ولهذا كان في الزكاه صنفين وفي الكفارات صنف واحد وكالايمان والإسلام والبرج والتقوى والفحشاء والمنكر والفسوق والإصيان ونظائر ذلك كثيرة ولا سيما في القرآن فصل واقتول في آل النبي صلى الله عليه وسلم على أربعة أقوال. فقيل هم الذين حر غيمت عليهم الصلاة وفيهم ثلاثة أقوال للعلماء. أحدها أنهم بنو هاشم وبنو المطرب وهذا مذهب الشافعي وأحمد في رواية عنه. وهذا مذهب الشافعي وأحمد في رواية عنه. والثاني أنهم بنو هاشم خاصة وهذا مذهب أبي حنيفة والرواية الثانية عن أحمد. واختيار ابن القاسم صاحب مالك وثالث أنهم بنو هاشم ومن فوقهم إلى بن غالب فيدخل فيهم بن المطالب وبن أمية وبن نوفل ومن فوقهم إلى بن غالب وهذا اختيار أشهب من أصحاب مالك حكاه صاحب الجواهر عن وحكى اللخمي في التوصرة عن أصفر ولم يحكيه عن أشهب وهذا القول في الآل أعني أنهم الذين تحرم عليهم الصدقة ومنصوص الشافعي وأحمده والأكثرين وهو اختيار جمهور أصحاب أحمد والشافعي والقول الثاني أن آل النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه خاصة حكمن عبد البر في التمهيد قال في باب عبد الله بن أبي بكر في شرح حديث أبي حميد الساعدي استدل قوم بهذا الحديث على أن آل محمد هم أزواجه وذريته خاصة لقوله في حديث مالك عن نعيم المجمري وفي غير ما حديث اللهم صل على محمد وعلى أهل محمد وفي هذا الحديث يعني حديث ابي حميد اللهم صل على محمد وازواجه وذريته قالوا فهذا تفسير ذلك الحديث فيبين أن ال محمد هم ازواجه وذريته قالوا فجائز أن يقول الرجل لكل من كان من ازواج محمد صلى الله عليه وسلم ومن ذريته صلى الله عليك اذا واجهه وصلى الله عليه إذا غاب عنه ولا يجوز ذلك في غيرهم قالوا والآل والأهل سواء وآل الرجل وأهله سواء وهم الأزواج والذنية بدليل هذا الحديث والقول الثالث أن آله صلى الله عليه وسلم أتباعه إلى يوم القيامة حكاه ابن عبد البضل عن بعض أهل العلم وأقدم من روي عنه هذا القول هو جابر بن عبد الله رضي الله عنه ذكرهم بيقيوا عنه ورواه عن سبيان الثوري وغيره واختاره بعض أصحاب الشافعية حكاه عن أبو الطيب الطبري في تعليقه ورجحه الشيخ محي الدين النواوي في شرح مسلم واختاره الأزهري والقول الرابع أن آله صلى الله عليه وسلم هم الأثقياء من أمته حكاه القاضي حسين والراغب وجماعة فصل في ذكر حجج هذه الأقوال وتبيين ما فيها من الصحيح والضعيف فأما القول الأول وهو أن الآل من تحرم عليهم الصدقة على ما فيه من الاختلاف في حجته من وجوه أحدها ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي غرية رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالنخل عند صرامه فيدي هذا بتمره وهذا بتمره حتى يصير عنده كوما من تمر فجعل الحسن والحسين يلعبان بذلك التمر فأخذ أحد أحدهما تمرة فجعلها في فيه فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه فقال أما علمت أن آل محمد لا يكونون الصدقة ورواه مسلم وقال ان لا تحل لنا الصدقة الثاني ما رواه مسلم في الصحيح عن ذين من أرقم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا فينا بما يدعى خمما بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ. ووعظ ثم قال أما بعد ألا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي عز وجل واني تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله عز وجل فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه وقال وأهل بيتي اذكركم الله في أهل بيتي الله في أهل بيتي. فقال له حصين بن سابرة ومن أهل بيته يا زيد ومن أهل بيته يا زيد أليس نساؤه من أهل بيته قال إن نساءه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده قال ومن هم قالهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباث قال أكلها هؤلاء حرم الصدقة قال نعم وقد ثبتا للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن صدقة لا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم الوابع ثلاثون ومئتين الدليل الثالث ما في الصحيحين من حديث الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها النفاطمة رضي الله عنها أصلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم مما فاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورف ما تركنا صدقة عندما يأكل آل محمد من هذا الماء يعني مال الله ليس لهم أن يزيدوا على المأكل فآله صلى الله عليه وسلم لهم خواص منها حرمان الصدقة ومنها أنهم لا يرثونه ومنها استحقاقهم خمس الخمس ومنها اختصاصهم بالصلاة عليهم وقد ثبت أهل تحريب الصدقة واستحقاق خمس الخمس وعدم توجيثهم مختص ببعض اقاربه صلى الله عليه وسلم فكذلك الصلاة على آله الدجل الرابع ما رواه من حديث بن شهاب عن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي أن عبد المطلب أن عبد المطالب بن ربيع أخباره أن أباه ربيعة بن الحارث قال لعبد المطالب بن ربيعة والفضل بن العباس رضي الله عنهما إيتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقول له استعملنا يا رسول الله على الصدقات فذكر الحديث وفيه فقال لنا إن هذه الصدقة إنما هي أساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم الدين الخامس ما مسلم في صحيحه من حديث عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في ثواد ويبرك في ثواد. فذكر الحديث وقال فيه فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكبشة فأضجعه ثم ذبحه ثم قال باسم الله اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به أكد روه مسلم بتمامه وحقيقة العطف المغايرة وأمته صلى الله عليه وسلم أعم من آله قال أصحاب هذا القول وتفسير الآل بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أولى من تفسيره بكلام غيره فصل وأما القول الثاني أنهم ذريته وازواجه خاصة فقد تقدم احتجاج ابن عبد البر له بأن في حديث أبي حميد اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وفي غيره من الأحديث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وهذا غايته أن يكون الأول مهما قد فسره اللوظ الاخر واحتجوا أيضا بما في الصيحين من حديث أبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا ومعلوم أن هذه الدعوة المستجابة لم تنم كل بني هاشم ولا بني المطلب لأنه كان فيهم الأغنياء وأصحاب الجيدة وإلى الآن وأما أزواجه وذريته صلى الله عليه وسلم فكان رزقهم قوتا وما كان يحصل لأزواجه بعدهم الأموال كنا يتصدقنا به ويجعلن رزقهن قوتا وقد جاء عائشة رضي الله عنها مال عظيم فقسمته كله في قعدة واحدة فقالت لها الجارية لو خبيت لنا منه درهما نشتري من به لحمة فقالت لها لو ذكرتني فعلت واحتج أيضا بباف صيحين من عائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز برد معدوم ثلاثة أيام حتى لاحق الله عز وجل قال ومعلوم أن العباس وأولاده وبن المطلب لم يدخلوا في لوض عائشة ولا مرادها ولا مرادها قال هؤلاء وإنما دخل الأزواج في الآل وخصوصا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تشبيها لذلك بالنسب لأن اتصالهن بالنبي صلى الله عليه وسلم غير مرتفع وهن محرمات على غيره في حياته وبعد ماذه وأهن زوجاته في الدنيا والآخرة فساب الذي لهن بالنبي صلى الله عليه وسلم قائم مقام النسب وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة عليهم ولهذا كان الطول الصحيح أو منصوص الإمام أحمد رحمه الله ان تحرم عليهن لأنها اوساخ الناس وقد صان الله سبحانه ذلك الجناب الرفيع واله من كل أوساخ بني آدم ويا لله العجب كيف يدخل أزواجه صلى الله عليه وسلم في قوله اللهم اجعل رزق آل محمد قوت وقوله في ال ا اللهم هذا عن محمد وآل محمد وفي قول عائشة رضي الله عنها ما شبع آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز بر في قول المصلي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ولا يدخلنا في قوله إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد مع كونها من أوساخ الناس فازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالصيارة عنها والبعد منها فإن قيل لو كان الصدقة حراما عليهن لحرمت على مواليهن كما أنها لما حرمت على بني هاشم حرمت على مواليهم وقد ثبت في الصحيح أن بريرة تصدق عليها بلحم فأكلته ولم يحجم النبي صلى الله عليه وسلم ويا العائشة رضي الله عنها قيل هذا هو شبهه من أباحها لازواج النبي صلى الله عليه وسلم وجواب هذه شبهه ان تحريم الصدقه على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ليس بطريق الاصاله وانما هو تبع لتحريمها عليه صلى الله عليه وسلم والا فالصدقه حلال لهن قبل اتصالهن به فهن فرع في هذا التحريم وتحريم على المولى فرع التحريم على سيده فلما كان التحريم على بني هاشم اصلا استثبع ذلك ما وليهم ولما كان التحريم على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تبعا لم يقوى ذلك على استتباع مواليهن لأنه فرع عن فرع قالوا وقد قال الله تعالى يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين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 إن النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيضمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن فِي بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الْأُولَى وأقمنا الصلاة وآتينا الزَّكَاةَ وأطعنا الله ورسوله إِنَّمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أَهْلَ البيت ويطهركم تطهيرا وذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة فدخلنا في أهل البيت لأن هذا الخطاب كله في فياق ذكرهن فلا يجوز إخراجهن من شيء منه والله اعلم فصل وأما القول الثالث هو أن آل النبي صلى الله عليه وسلم أمته وأتبعه إلى يوم القيامة فقد احتج له بأن آل المعظم المتبوع, بأن آل المعظم المتبوع هم أتباعه على دينه وأمره قريبهم وبعيدهم قالوا واشتقاق هذه اللفظة يدل عليه فإنه من آل يقول إذا رجع ومرجع الأتباع إلى متبوعهم لأنه إمامهم وموئلهم لهذا كان قوله تعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر المراد به أتباعه وشيعته المؤمنون به من أقاربه وغيرهم وقوله تعالى ادخلوا آل العون شد العذاب المراد به أتباعه وشيعته واحتجوا أيضا بأن واثلة ابن الأسقع ضوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذاع حسنا وحسينا فأجلس كل واحد منهما على فخبه وأذن فاطمة رضي الله عنها من حجره وزوجها ثم لف عليهم ثوبه ثم قال الله بهؤلاء أهلي قال واثلة فقلت يا رسول الله وأنا من أهلك فقال وأنت من أهلي به بها قيوب جيد قال ومعلوموا أن واثلة ابن الأسقع من بني ليت بن بكر بن عبد مناه وهو من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فصل وأما أصحاب القول الضابع أن آله الأسقياء من أمته فاحتاجه بما رواه الطبراني في معجمه عن جعفر بن إلياسة بن صادق حدثنا نعيم بن حماد حدثنا نوح بن مريم عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أدس بن مالك رضي الله عنه قال سويا الرسول صلى الله, الله عليه وسلم من آل محمد فقال كل تقي وتالى النبي صلى الله عليه وسلم إن أولياؤه إلا المتقون قال الطبراني لم يروه عن يحيى إلا نوح تفرد به نعيم وقد رواه البهقي من حديث أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا نافع أب عن أناسين فذكره ونوح هذا ونافع أبو هرمز لا يعتد لا يعتد بهما أحد من أهل العلم وقدروا مياه الكذب وحثوني هذا القول أيضا بأن الله عز وجل قال نوح على ابنه إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فاخرجه بشركه أن يكون من أهله فعلم ما أن آل رسول صلى الله عليه وسلم هم أتباعه أجاب عنه الشافعي رحمه الله بجواب جيد وهو أن المراد أنه ليس من أهلك الذين أمرناك بحملهم ووعدناك نجاتهم لأن الله سبحانه قال له قبل ذلك قال له قبل ذلك احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول فليس منه من أهله الذين ضمن نجاتهم قلت وأدله على صحة هذا أن سياق الآية يدل على أن المؤمنين به قسم غير أهله الذين هم أهله لأنه قال سبحانه احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن من آمن معطوف على المفعول بالحمل وهم الأهل والإثنان من كل زوجين واحتج أيضا بحديث وثلة من الأسقع المتقدم قال وتخصص وثلة بذلك أقرأ من تعميم الأمة به وكأنه جعل وثلة في حكم الأهل تشبيها بمن يستحق هذا الاسم فهذا ما احتج به أصحاب كل قول من هذه الأقوال والصحيح هو القول الأول ويليه القول الثالث وأما الثالث وضامع فضعيفان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رفع الشبهة بقوله إن الصدق لا تحل لآل محمد وقوله إنما يأكل آل محمد من هذا المال وقوله اللهم اجعل ردق آل محمد قوتا وهذا لا يجوز أن يراد به عموم الأمة قطعا فأولى ما حمل عليه الآل في الصلاة الآل المذكروها في سائر ألفاظه ولا يجوز العدول عن ذلك وأما تنصيصه على الأزواج والذلية فلا يدل على خصاص الآل بهم بل هو حجة على عدم الاختصاص بهم لما أبو داود من حديث نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم فجمع بين الأزواج والذرية والأهل فإنما نص عليهم بدعينهم ليبين أنهم حقيقون بالدخول في الآل وأنهم ليسوا بخارجين منه بل هم أحق من دخل فيه وهذا كان من عطف الخاص على العام وعكسه على شرفه ونخصيصا له بالذكر من بين النوع لأنه من حق أفراد النوع بالدخول فيه وهنا للناس طريقان أحدهم أن ذكر الخاص قبل العام أو بعده قارينة تدل على أن المراد بالعام بما عداه والطريق الثاني أن الخاص ذكر مرتين مرة بخصوصه ومرة بشمول الاسم العاملة تنبيها على مزيد شرفه ووكي قوله تعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم وقوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل ومكال فإن الله عدو للكافرين وايضا فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حق له ولاله دون سائر الأمة ولهذا تجب عليه على اله عند الشافعي رحمه الله وغيره كما سياتي وان كان عندهم في الاله اختلاف ومن لم يجبها فلا ريب أنه يستحبها عليه وعلى اله ويكرهها أو لا يستحبها لسائر المؤمنين أو لا يجوزها على غير النبي صلى الله عليه وسلم واهله فمن قال إن آله في الصلاة هم كل الأمة فقد أبعد غاية الإبعاد أيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرع في التشهد السلام والصلاة فشرع في السلام تسليم المصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم أولا وعلى نفسه ثانيا وعلى سائل عباد الله الصالحين ثلاثا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض وأما الصلاة فلم يشرعها إلا عليه وعلى آله فقط فدل على أن آله هم أهله وأقارفه وأيضا فإن الله سبحانه أمرنا بالصلاة عليه بعد ذكر حقوقه وما خصه به دون أمته من حل نكاحه لمن تهب له ومن تحديد نكاح أزواجه على الأمة بعده ومن سائر ما ذكر مع ذلك من حقوقه وتعظيمه وتوقيده وتفجيله ثم قال تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما ثم ذكر رفع الجناح عن أزواجه في تكليمهن آباءهن وأبناءهن ودخولهم عليهن وخلوتهم بهن ثم عقب ذلك به بما هو حق من حقوقه الأكيدة على أمته وهو امرهم بصلاتهم عليه وسلامهم مستفتح ذلك الأمر بإخباره بأنه سبحانه هو ملائكة يصلون عليه فسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أي صفة يؤدون هذا الحق فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فالصلاة على آله هي من تمام الصلاة عليه وتوابعها لأن ذلك مما تقر به عينه ويزيده الله به شرفا وعلو صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما فأما من قال إنهم الأذقياء من أمته فهؤلاء هم أوليائه فمن كان منهم من أقربائه فهو من أوليائه وآله ومن لم يكن منهم من أقربائه فهو من أوليائه لا من آله فقد يكون رجل من آله وأوليائه كأهل بيته والمؤنين به من أقاربه وقد لا يكون من آله ولا من أوليائه وقد يكون من أوليائه وإن لم يكن من آله كخلفائه في أمته الداعين إلى سنده الذاب بين عنه الناطرين لدينه وإن لم يكن من أقاربه وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء إن أو إن أولياء المتقون أين كانوا ومن كانوا وغالط بعض الرواة في هذا الحديث وقال إن آل بني بياض والذي غرض هذا أن في الصحيح إن آل بني ليسوا لي بأولياء واخلى بياضا بين بني وبين ليسو فجاء بعض النساخ فكتب على ذلك الموضع بياض يعني أنه كذا وقع فجاء آخر فظن أن بياض والمضاف اليه إليه فقال بني بياض ولا يعرف بالعرب بني بياض والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ذلك وإنما ثم قبيلة كبيرة من قبائل قريش والصواب لمن قرأها في تلك النسخ أن يقرأها إن آل بني بياض بضم الضاد من بياض لا بججها والمعنى وثم بياض أو هنا بياض ونظر هذا الموقع في كتاب مسلم في حديث البجلي الطويل ونحن يوم القيامة أي فوق كذا انظر وهذا وهذه الألفاظ لا معنى لها هنا اصلا وإنما هي من تخبيط للساخ والحديث بهذا السند والسياق في مسند الإمام أحمد ونحن يوم القيامة على كوم أو تل فوق الناس فاشتبه على الناس التل أو الكوم ولو يفهم ما المراد فكتب في اول هامش أنظر وكتب هو أو غيره كذا فجاء آخر الجمع بين ذلك كله وأنقله في مثل الحديث سمعته من شيخنا أبي العباس أحمد بن رحمه الله والمقصود أن المتقين هم أولياء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولياؤه هم أحب إليه من آله قال الله تعالى وإن تظهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح الممين والملائكة بعد ذلك ظهير وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إليك قال عائشة رضي الله عنها قيل من الرجال قال أبوها منتفق عليه وذلك أن المتقين هم أولياء الله كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وأولياء الله سبحانه وتعالى أولياء لرسوله صلى الله عليه وسلم وأما من زعم أن الاله هم الأتباع فيقال لا ريب أن الأتباع يطلق عليهم لفظ الآل في بعض المواضع بقرينة ولا يلزو من ذلك أنه حيث وقع لفظ الآل يراد به الأسباع لما ذكرنا من النصوص والله أعلم ينتهي هنا مجلس هذا على خير بإذن الله لأخذكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة